بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أ ح س و ا ل ع د ة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إ ل ا أ ن ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و و م م الآخر ن يتق ا ل ل ه ي ج ع للعلوم ه م خ ي ر ز ق ه ن حيث ل ا ي ح ت س ب ومن و ي ت ك ل على ا ل ل ه فهو اسماء الله ا ل شيء ق د ر ى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إ ن ارتبتم فعدتهن ثلاثه أ ش ه ر ف ع د ه ن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن و أ و ل ا ه ا ل أ ح م ا ل أ ج ن ه ن أ ن يضعن حملهن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 ولا تضروهن ا لتضيقوا عليهن و إ ن كن أ و ل ا ه حمل ف أ ن ف ق و ا عليهن حتى يضعن حملهن ف إ ن أ ر ض ع ن لكم ف آ ت و ه ن أ ج و ر ه ن واتمروا بينكم بمعروف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 يجعل الله بعد ع س ر يسرا و ك أ ي من ق ر ي ة عتت عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها حسابا, شديدا. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 ف ا ت موسوعه ا ي النابلسي أ ل ل أ ا ا ب للعلوم ي الاسلاميه يتنو ي اسماء ل الله ن آمنوا الحسنى ا الظلمات إلى النور ومن يؤمن موسوعه ا ل ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د قد ا أ ح س ن ا ل ل ه ل ه ر ز ق ا ا ل ل ه ا ل خلق ذ ي س ب ع س م ا و و ا ت م ن الأرض م ث ل ه ن يتنزل ا ل أ م ر بينهن لتعلموا أ ن الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما